الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد مصطفى عبد القادر يقدم لكم هذه الماده يا دكتور انت كفايه كعبتك ثابت هات لي كلام انت انت عامل الكعبه انت عامل لك كعبه جوا هنا يعني وقال انت قبلت كده الكعبه احنا اللي بنشوع الله قال لنا هدونك وعلى البيت بيكونوا ماشيين مع الكتاب في مجمع الاوراق بتاع الخزنيه بيتكلم محمد عثمان الكبير الماس مشطه في ده قال وَكَمَّا يَكُنْ مِنْ خَضٍ فَقُمْ وَنْجَهُ وَقُلْ يَا مِرْغَنِهِ هَتِيكَ بِسُرْعَةِهِ ده ما شئ كتاب قال مولانا ده سادة طوحا مرح حكاية أنت أنك عبيدة مني والله الضحي قال مولانا هل أنتم من أهل البيت؟ قال فأجاب بحزن صبعا وده شي مزبت الازبت لك من انتبه الضاليمين ومن اظلم من افتر على الله الكريم ومعيد عائل الإسلام والله لا يزيق من الظالمين <تكلم> <تكلم> الشيخ صار وطلع الشنبوت شدور بيطلع شنبوت شنبو وقيل لك الله طلع قراء وقيل ذا لا لا قراء وما تبقوا كده يجوب الحاطس هل يبرو مرة يورينا الحاطس ينهو مرادة ليه الحديدين عرضوا ما رجل ليه كراو صفرك كراو واحدة ليه التاني اللي يغضينها جوة قال ليه الحافظ قال وكان ذلك بعد صلاة الجمعة المفاجأة المفاجأة قال وكانت المفاجأة أن توفي هذا القاضي مثل المناظرة وهو رجل صحيح في كامل صحته يعني كتن <تصفيق> يا دوار انت في المناظرة هل تقتلك أن عندك حجة كتنة؟ نينو على الدكتور نجماي وبعض هؤلاء المسلمين بعضهم قدموا لي صحيفه الوطن طبعا الذين قدموا يطلبون تعليقا على ما كتب يعني القضيه تتعلق بالشريعه الاسلاميه في بعض المواضيع يهوننا ان نقض عندها المواضيع تكتب على حساب الشريعه الذي يختلف فيها الكتاب والسنه والوطن يريد طبعا بتاع الصوفيه ختميه جاعله مين ده كان في حادي ديمقراطي ومن ناحيه صوفيه انا كتبت لهم ما عندهم امال نشروا كلاما قبل ذلك الكاتب اللي اسمه عادل عادل مين سيد احمد يتكلموا طعم في المنهج السلفي وسيد احمد خليفه برضه طعم في المنهج السلفي وهمذن عمدا ولمذ لمذ والمشكلة انه قال وصحيفتنا هذه مفتوحة للجميع وعندنا شعار قال الحرية لنا ولسوانا وانا قاعدوا ما انا اعرف طبعا على باطل المدلين عارفون على باطل سوفية وعلى قديم لكن احيانا بدل على باطل بيكون عنده مبدأ بيكون عنده مشنو مبدأ الكلمة دي بنا الحرية لنا ولسوانا وقال انا ممكن ارد اكبر اي رد على باقتب كتبت له والشاهد اخو جابر وديناه له في الصعيره شالوا غداره له له ملينا ما بتعني <تصفيق> ما بشوف النوابين ساعه ما بيقدروا يشوفوا ولذلك لا يجوز شراء هذه الصحف الوطن وغيره من الصحف لكن بالذات زي الوطن دي انا بختيه وغيره من الكتب والمجلات الصحف زي جريده الدار بتناقش مواضيع اسلاميه فيها خدش الحقيقه الاسلاميه بيلقط الشيوخو ده هو المهرطاني ومطلس صغير على هذا البلد صوفيا طبعا كل مره كده بيجيبوا لي شغل بيثبت تصرف والراي العام طبعا غلبته جاي يا م... بيه م... م... راضي الدين السياسه دي ترى عندها ناس شغالين فيها السيد طه والسيد مجل والرغيف والزراعه في ناس فاضيين للشغالين بيها انا عندي معاش والبنزين والبترول عندي معاش انا مين مالي الشغل ده فهمت وقال بتاع بيتكلم وبيتمدين يصيروا الى الاسلام في كثير من المواضيع وده بيعترف انه صوفي وعمل مقابله لو عاد في دعمه مثل لمحمد عثمان نوران اول معقوله في مصر وده قال جد النبي قال له جحيك يا تجدك النبي ما قاعد تسوي جنونك ما تجين الناس اللي كلها صالحه اسمعوا الحكومه صلح الوطن انت قاعد ناس تسوي شنو جون قرن يا بايع انت ثاني متضرش ده ما اقول لي كذبت بيه خير لا استشغلت. الامة كل الوطن اتفضت وكل مرة يحضر عليهم الجاية. قد عمدي مواضيع. ده, ده المواضيع شو انت بتاع فتيني. مواضيع شو لي بتعرف انت عني حد. النادي قل الله جاية ما يعطي الناس انت مشي الحركة اللي جدام. اتفضل عليهم اخلي الله ولا هل بتعمل بعيد. فده ده ده ده بهم خير شتت وشمل الامة وما بقدبوا حي. شوف زي ده. ومسبب النقطة ده وعاد السيد احمد وغيرهم. من الكتاب اللي الكو في اللي باسم الاسلام هم اللي ضيعوا دين اللي ضيعوا الدين عن طريق هذه الحقيقات نخوش بالموضوع قال مولانا نزاله طرحان ما, ما حكاية انت انت عفيدة نظري قال الله اللي صحيح قال مولانا هل انتم من أهل البيت؟ قال فأجابت بحزن طبعا وده شي مزبط هل ازبطوا لك من انتم سعرين؟ حزبطوا كيف كانوا يقولوني حزبطوا كيف من اعباد يقول كذبا من السابون يعني ممكن توصل لي من هنا نسب ولا قران لغايه كبيره مش باظ قال كده بقى ان نستمون عشان توصل لي من هنا لغايه الرسول ومن الرسول لغايه ادم الثلاثه اللي عطاني قال لك باكد كثير <تصفيق> الله كذا بقى ان نستمون انت هنا مننا اتفقنا انه جدك النبي ونعنا مجيزوا جد النبي الى بعد كيفه في الدين لانه نبعث لهم كما كلمنا عن عن اهل البيت وعن امامنا في احنا صوت نحبه على البيت لكن مش زي ذلك لده نحن ما بنحبهم بالشيء على البيت لكن زي النعده لانه ما اتكلم قال في حديث زيد ابن ارقم طبعا في ناس بواهيم بعد بيقرا لك كلام ما عارف معناه وبغشوم زي زيد فقال انا ما قال زيد ابن ارقم سمعته مع سلم تقول بعد حديث طويل توقف فيها قال ارسيكم دي كتاب بالله وحترته اهل بيتي طبعا الحديث واضح في وصيه ب اهل البيت مش كلام واضح خلاص يبقى اهل البيت يحترمون لكن يبقي الكلام عن اللي وصينا فيه من اهل البيت اي ظلم ده اضحك كلام يا اهل البيت عمر طريقه ضرب له سيجاره خضراء في امتى بشير مكاس ايشي قال بالبيت طالع احنا لا زي الوصونه بيهم الحديث عنده بره لسه لسه الحديث عنده بره هيئته عن الاصيله بين عشان نقدر نقول ضمن آل البيت ام لا ما هو ضابط انا عندي ضابط في الحديث العلماء رسوله جماعه عندهم ضابط في الحديث اللي بتحترم به وقال البيت هو الميزان عشان تقدر تحترم قال وقال من آل البيت انا ممكن اتظرك لكن عشان احترم في في بقيه الحديث اللي انا بسالهم قال انهما لن يفترقا حتى يردى علي الحور انتظلمت الكلام لا؟ هيتم اقول ليه؟ يعني انا بعد تألم قال اهل البيت الوصطانة بيهم بيكونوا ماشيهم مع كتاب الله كده ما بيصلكوا معجوم؟ مع الكتاب يعني بيكونوا متفجدوا مع كتاب الله قال ماذا قال؟ اهل البيت اذا واحد قال انا من اهل البيت وبعدين عرضت, عرضت عمله على الكتاب كتاب الله <تصفيق> ولقيت المتفج مع الكتاب بعد كده انا بحترمه حتى كما من اهل البيت والله اصحي حتى لو ما من البيت انا مكلم احترمه لكن اذا بيقى من اهل البيت, البيت وبيقى متفق مع الكتاب ده من ذا بأولى انه يسترم ويجل هتبقى لي الجولة آه... جعل من اهل البيت اللي معرض الختمية على الكتاب على كتاب الله مهروس اتلم قال فإنهما على البيت لان يفتريقاء يكونوا ماشيين مع كتاب الله كده حتى يرده عليه الحف هل, هل ده الماشيين مع كتاب الله؟ يجعل يوقع مع جونقر مش وقع له لما جونقر خلاوه معقول على البيت يوقع مع مع جونقر يحارب الامه دي ويكتلوه مجموعه من المسلمين من الشباب اللي مات في الجوب لا شغل بتاع البيت والله الا اون لاين للبيت الابيض لكن بيت انا بعدلهم تبعيد من ودسيب ارتكيم واحد اثنان في الكتب الختميه في باب الفتاه الاخر عشان تعرف انه ما ينزل ولو فيك من البيت ما ما يندل انه القران الله قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم مش الله قال كده وقال ربكم بل كتاب مجاز الكتاب ده هو قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم يا اخريا قال تعالى واذا سالك عبادي يا عمي فاني قريب اجيب دعوه الدعاء اذا اذا تعرفوا شغله كان ناديوني بالكتاب ابيع عن اشوف ناس الختميه بالبيت هل في الطريقه تبعكم قالوا له يا الله على الكتاب الميدان الله يغني هدوني وعلى البيت بيكونوا ماشيين مع الكتاب في مجمع الاوراد بتاع الختميه بيتكلم محمد اسامه الكبيره الماس مش صعبه جدا قال وما مهما يكن من خضب تقوم وانتا وقل يا مرغني هاتي كب سرعتك ده ماشي مع الكتاب وين الكتاب يا اخي ما تمشي مع وانا ما اتكلمت على بده يكونوا ماشي مع الكتاب كده والكتاب بيقول يا تو الله و انت اتكلم بيقول اذا سالت تسال الله وتستعن فتوكل بالله وده بيقول لا تقول يا مرغني عند الشدات مع جماعه معقول يكون نحترمه يبقى ده ما بنا البيت يعني ده احنا حتى لو بيته صح بينار البيت ليس هو المقصود بان أن, ان ان نجل ان نجله وان نحترمه لانه المقصود من البيت اصيله فيما في الكتاب اصل حاجه ثانيه ايش هو الحافظ بل كرامه قال رجاله واخر حمزه ترى كلامه يعني كرامات ايوه عندنا كرامه قال يعني شو الكرامه دي وفي كرامه ثانيه ايش تحاسب قال باحترامات فاجاب السيد الميرغني قائلا القصص كثيره وكلها قصص صحيحه طبعا الشيخ صار وطلع شنبه يا دول بيطلع كلام التبعيون وكيلك الله صلع طلع قراءه غدر ده طلع قراءه ومدقو كده يشوف الحاصل كده خليهم يمروا بره يورينا الحاصل جنو ما راجل ايه حد هنا عارف ما راجل ايه قراوه تبارك قراءه واحده ليه الثاني يرجعوا لنا جوه ولا ليه الحاصل وكله هوس فينا ياكل المطاف وانت تفتح حشومه كده تصدق على القصص بتاعت تصويرها هدا تصويره ما عندهم مرض يساعدهم على ادغال جماعه اللي فاهمين والله صعب ما عندهم مناحي جيري وتربا دي اباطيل كل القصف ترى اكتشفتنا وهل ثابتين اذا تكلمنا ما بخلونا يعني تصدقوا لا لا كويس ليه ما دايرك تقول شيء البلدانه ده صعب اسكتي يخلينا ما تقولوا غير ما انتم تسمعوا وانزل يا لا ابو الاسعده خصوصا يا دوله العيالك انت ما عارف حاجه والله قصه الكرامه الف الاجابه المرغني قصص كثير الامام الختم كان ان توجه الى الى قرطبه بدري الجده اشل قرطبه وبعدين وجبال النوذه لينشر دعوته دعوته مع دعوه الاسلام بعدا كان وكان ان يلتقى بالم في مقر سلطنه في عاد مملكه في النام وقد يقي طبقات الضيف الله ودبس كتاب <تصفيق> لحظه كمان حط واستغله هو جاب طبقات الضيف الله طب والله كتاب الله يلا ما هذول تابع الساعي صوفي حاط مال الكتاب كله يلا ساوده هذا فصله موضوع ثاني بجيب لك يوم كتاب الضفا يكون اني محاضره عن الضيف الله دولها وكذا خليها اديها شوي بيقول اللي قاضي السلطنه واسمه هو البغادي البغادي ده اب اعرفه فطلب مناظره الامام الخطيب قال ده يخش معاه مناظره والبغادي ده يخش مناظره والبغادي يقارن كل من من اهل السنه وان ما كان انكر على الزرده اذا كل حل انا بزون كده هو فخفي نفسه ما في كمان السنه ما بجيش كده الزرده هو ما مناظره على كل قال قال وكان ذلك بعد صلاه الجمعه المفاجاه المفاجاه قال وكانت المبادرة ان توفي هذا القاضي اثناء المناظرة. وهو رجل صحيح في كامل صحته. يعني كتل. <تصفيق> يا قال انت في المناظرة تقتلك ان عندك حجة مقدلة. <تصفيق> هو النبرود ابني كان عام ما مات. ناظر ابراهيم. قال انا الله عديل. وابراهيم ناظره. اه كتل. لا لم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربي هل اتاه الله البلك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويوميه تبع لانوح لا يوميه. ابراهيم ما عاني لك انه قتلت خوالي. اذا المناظرة واصلت ما ماتت دول ده. كانت منهم مسابق ودي كرامة. ما اصبعي الهل بموت في موت. وانتشبته مات. مسابق شاكل قال فما تسمع المناظرة. ما عملت حاجة. معناه المشكله ما تحلت انت مستعجل كده قال ابراهيم ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فابويه الذي كفر والله لعاد القومه عارفين سحر فرعون مع موسى ما مات مش في النهايه عمله ما في فايده ده الختم ده مش يعني ناظر وبقادي لغايه ما يلقى مثل تعرف السحر القي السحره تيجين يقولوا ايوه الختم طريق تقطع تبقى السحره ما ماتوش موتنا ضرم امنه لو فيه خير فالخصم بيحترم كرامك كان ناظر البطق هذه والبطق دي كلهم اشهدوا بانه طريقك صحيح اذا نقول طلع فيه فايده لكن اقول لك بنتهم معاهم مش يعني جاتوا حكم احنا خدت طول دي قصه فارغه وافتدوا على جهل السائل وعلى جهل المسؤول كل هذا دجل ومصيد وعل كمان مولانا مولانا جل. ايوه شوفوا هنا كرامشان هذا برضه مع الكرام زيجتنا واحد ثاني ياكل ختم هشوف واحد اسمه المحجوب وكل عشانك واحده طبعا في النهايه السيد عبد الله المحجوب ايوه والذي كان يقيم بالصيف انا ما نسكن الصيف المحجوب ده واحد من الاول وبعدين وانا مسجدك ثم ارى الناس الكعبه في قوم ذبتي قالوا اكو يوبلكه ماليني يا زلمه بدك فيك <تصفيق> يا عم انت وكبس انت دي كلامه انت انت عامل لك كعبه انت عامل لك كعبه جوه هنا يعني وكمان انت قبلت كده الكعبه احنا اللي بنشوه يعني نصلح لهين يا ده المعمول على يا وبين شيل زي ما بتاع فاله يا يل شاودت العب بالسيدي بتاع اذا السقي